بَلٰمَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسۡلِمٌ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ بَلٰمَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسۡلِمٌ ۖ ثَرَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون